حَسَستَه فِي خِزْيَةٍ أَحْدَثْتَهَا وَتَوْبَةٍ نَكَذْتَهَا لِمَلْعَبٍ وَمَرْتَعٍ وَكَم تَجَرَّأْتَ عَلَى رَبِّ السَّمَاوَاتِ الْعُلَى وَلَم تُراقِبْهُ وَلا صَدَّقْتَ فِيمَا تَدَّعِي وَكَم غَمَسْتَ بِرَأْهُ وَكَم آمَنْتَ مَكْرَهُ وَكَم نَبَلْتَ أَمْرَهُ نَبْذَ الْحِذَا الْمُرَقَّعِ وَكَم في فِي وفهت عمدا بالكذب ولم تراع ما يجب من عهده المتبع فالبس عار الندمي واسكب شآبي بالدم قبل زوال القدم وقبل سوء المصرعين واخضع خضوع المعترف ولذ ملاذ المقترف وعصي هواك وانحرف عنه انحراف المقلعين إلى متسهوتني ومعظم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 واخشي مفاجات القضاء وحاذري أن تخدعي وانتهجي سبل الهدى والدكري واشكردا وأن مثواك غدا في قعر لحد بل